قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي رب بيحكم من وجعلني من المرسلين وثلك كانت تمنها علي ان عبث تبنيسرا قَالَ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا وَمَا رَبُّ رَبُّ الْعَالَمِينَ قال رب السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وما بَيْنَهُمَا إِن كُنْتُمْ இ قال لمن حوله أَلَا அலஸ்தியூன் قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ அபுல் الْأَوَّلِينَ قَالَ இன் نَرَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ قال رأيي اتخذت اله غيري لا اجعلنك من المسجونين قال اولم اجئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لَامِعُونَ قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ أَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ قَالُوا ارْجِهْ وَأَخَاهُ وَبَعَثَ الْمَلَأَ إِنَّ حَاشِرِي يُوكَبِكُ بِكُلِّ سَحَارٍ عَلِيمٌ بَجُمِعَ السَّحَارَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ وَكِيلًا لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُم து تام ين